الموقع الرسمي ا لفضيلة ل ش ي سيد خ محمد حاج ر ح م ه ا لكم ل ل ه يقدم هذه, لكم لكم هذه الحمد لله المنطقة الحمد رب العالمين وصلاة على ا م والسلام ي ن والصلاة ع رسول ا ل ل ل ه ا أ م ي ن وعلى و آله أ ص ح ا ب ه ومن اهتذا د ه واستنى بسنته واستقام يوم والدين أرحبوا اليوم الجمع الكرام برنامج إشارات بسنته بمستمعين على شرعه إلى يوم الجمع والدين ورحبوا الكرام في برنامج إشارات اليوم موضوعنا ليس بغريب ولا بعيد عن الناس عنوان حلقتنا بما كسبت أ ي د ي الناس لا شك أ ن ا ل ب ش ر ي ة ا ل آ ن من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا تعاني ا ل م ش ق ة والعنك والنصب والجهد والهموم والغموم والنكد و ا ل آ ل ا م و ا ل أ س ق ا م و ا ل أ و ج ا ع و ا ل أ م ر ا ض لقد خلقنا الإنسان في كبت في عناء و ق ا الله سبحانه وتعالى ل أ ي ض ا قل ن ه ب طه م ا جميعا بعضكم ولكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وفي فاما ي ل أ ر ض س ت ت ق ر و م إلى ح ياتينكم ن وفي ط ه ا فإما ي أ مني هدى فمن اتبع هداي ا فلا يضل ولا يشقى ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له م ع ي ش ة ضنكا ونحشره يوم ا ل ق ي ا م ة أعمى ق اعمى ل لم ربي حشرتني أ و قال د كنت ب ص ي ر كذلك أ ت ت ك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذه ا ل م ش ق ة وهذا التعب وهذا العنف الذي تعانيه ا ل ب ش ر ي ة واليوم ا ل ب ش ر ي ة م و ع و د ة بمجاعات و ب س ل س ل ة من ا ل أ م ر ا ض والقلق وكلما حاولوا أ ن يسيطروا عبر المعمل و ا ل أ د و ي ة و ا ل أ م ص ا ل على مرض تفجر مرض آ خ ر جنون بقر و أ ن ف ل و ن ز ا خنازير و أ ن ف ل و ن ز ا طيور وحمى نسفيه تصيب الضان و ا ل أ غ ن ا م والبهائم و إ ل ى غير ذلك تنتقل من ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الحيوان ومن الحيوان الى الانسان ومن ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ا ل إ ن س ا ن وهكذا لكن دعونا نقف موقفا عقديا و ن ق ر أ ق ر ا ء ة أ ص و ل ي ة لكثير من العنت والضيق الذي يعانيه الناس ويقرأ والسلسلة من الآيات يقول والبحر معي الآيات ظهر البر الجملة من تعالى هذه الفساد في البر والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى فلنذيقنهم من العذاب الأدنى من د وما ن العذاب الأكبر ل ل ع ه يرجعون و ق ل تعالى وما كان ربك مهلك القرى بظلم و أ ه ل ه ا مصلحون و ق ا تعالى ل و ك أ ي من ق ر ي ة عتت عن أ م ر ربها ورسله ف ح ا س ب ن ا ه ا ح س ا ب ا شديدا و ذ ب ن ه ا عذابا ن م ر ف ذ ا ق ت وبال أ م ر ه ا وكان ع ا ق ب ة أ م ر ه ا خسرا و ك أ ي من ق ر ي ة هي أ ش د ق و ة من قريتك التي أ خ ر ج ت أ ه ل ك ن ا ه م فلا ناصر لهم وقال تعالى و ت ر ك القرى أ ه ل ك ن ا ه م لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وقال تعالى وكذلك ق ا تعالى ل و اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ا ل أ ي ا ت المحوره ل د و ر حول ح ق ي ق ة وما ربك بظلام للعبيد ذلك ب أ ن الله لم يكن مغيرا ن ع م ة أ ن ع م ه ا على قوم حتى يغيروا ما ب أ ن ف س ه م بمعنى لو حصلت في الناس مصائب و أ م ر ا ض وعلل على الناس أ ن يراجعوا أ ن ف س ه م لما حاق بهم الذي هم فيه الله وهذا قد فعل ب أ ش ي ا ع ه م من قبل الهلاك الذي يصيب ا ل آ ن الناس من الزلازل و ا ل أ م ر ا ض وتسلط الكفار وتسلط الظالمين بعضهم على بعض وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون هذه ترجع إ ل ى ح ق ي ق ة و ا ح د ة أ ن ا ل إ ن س ا ن أ ع ر ض و أ ن الله عز وجل نجيب الآيات شوية شوية مع ظهر الفساد ا ل م ش ك ل ة فساد ما م ت س و س تعري وسفور و إ ب ا ح ي ة ومجون وانحلال بل أ س و أ من ذلك من يدافع عنه باسم ا ل ح ر ي ة ا ل ش خ ص ي ة وغيرها المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 وقد يكون فساد في ا ل أ س و ا ق بظهور المعاملات ا ل ر ب و ي ة وظهور الغش وظهور الاحتكار وظهور الطمع وظهور الجشع وارتكاب المحرمات وقد يكون بفساد اجتماعي كقطيعه ا ل أ ر ح ا م وغيرها كل ذلك سماه الله عز وجل ف س ا د ة فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في ا ل أ ر ض وتقطعوا ارحامكم سماه فساد الممارسات ا ل س ي ئ ة حتى التي تنعكس على ز ر ا ع ة الناس والربا وعدم نجاح الغيث ز ر ا نجاح ا ع وعدم ة ل ل أ ن ه ده كله في ق ب ض ة الله جل جلاله قال تعالى وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها ويهلك والنسل والله يولا القرون أولو بقية ينهون الأرض فيها الحرثة لا الفساد فساد كان الفساد الأرض الفساد ليفسد كل سعى عن في في في يحب بقية من شيء ا ل ع ق ا ئ د الفساد في ا ل أ خ ل ا ق بالتعري والانحلال الفساد الاجتماعي ب ق ط ع ه ا ل أ ر ح ا م والخصام والغل والضغائن بين الناس الفساد في ا ل أ س و ا ق ف س التطفيف د ا والغش والخداع والترويج للمحرمات وعدم المبالاه بالحلال والحرام وعدم التحري في ل ق م ة العيش كل هذه أ ن و ا ع من الفساد و إ ذ ا ظهر الربا و الزنا في ق ر ي ة فقد آ ذ ن و ا أ ن ف س ه م بهالاكل يعني زي ما قالوا لالله يا الله أ ه ل ك ن ا إ ذ ا في بلد ظهر فيها زنا و ظهر فيها سوى الربا س و ا الربا و الزنا سواء بزيد يقولوا لالله يا الله أ ه ل ك ن ا بس نمعنى الكلام فقد آ ذ ن و ا أ ن ف س ه م بهالاكل الله تعالى عليهم أ ن يستعدوا أ ن الله يهلكهم سبحانه و تعالى ظهر الفساد وقد يكون الفساد في ا ل آ ي ة ظهر الفساد عدم ا س ت ق ا م ة البر والبحر يعني لم يعد البر هو البر الذي نعهده ا ل ز ر ا ع ة ما جايبه البهائم ا يها ا ل أ ط ف ا ل و ا ل ذ ر ي ة ما يها ظهر الفساد في البدر فسد علينا البر فلم يعد البر الذي كنا نعهده من ذ قبل وفسد البحر البحر ذاته ما ذي زمان م ن الذي أ ف س د البحر و أ ف س د البر ل ع يسدد ن ا بما ك ب ت أ ي ي الناس فعال الإنسان على الأرض على س ف أ ت الله ب ر وأفسدت ع ي يشدد ن ا البحر ا ل ل وقد على الناس ا ل ع ق و ب ة ر ح م ة بهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون هذا من ا ل ر ح م ة بهم فبدلا من أ ن نشكو ضيق العيش و ق ل ة الزاد وجور الحكام والظلم علينا أ ن نرفع أ ك ف الضراعه الى الله تائبين العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لما قدمه عمر ر ض ي الله عنه للاستسقاء في ا ل م د ي ن ة متوسلا بدعائه قال العباس اللهم لا ينزل بلاء إ ل ا ب م ع ص ي ة ولا يرفع إ ل ا ب ت و ب ة اللهم ت ب ن ى إ ل ي ك فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ف إ ذ ا بالغيث ينزل والناس يهنئون العباس على أ ن الله ا س ت ج ا ب دعاءه والمهم في كلام العباس رضي الله عنه لا ينزل بلاء إ ل ا ب م ع ص ي ة ولا يرفع إ ل ا ب ت و ب ة لذلك قال جل وعلا في التنزيل ما أ ص ا ب ك م من م ص ي ب ة فبما كسبت أ ي د ي ك م ويعفو عن كثير اولما أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة قد أ ص ب ت م ب ا ل ث ي ه ة قلتم أ ن هذا قل هو من عند ي أ ن ف س ك م ارجعوا الامر الى هذا ك و ن ب ي انفسكم ل ه ليس ي يدهم شيء ي الله وأن ي والآية التي ر ه بها الحلقة لو الحلقة بدأت ت ذ ر و ن ه ا ف ن المناهج اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لا يضل في والأفكار ولا الحياة يضل يشقى يضل في يشقى في الحياة ومن أ ع ر ض عن ذكري وده ا ل ل ح ا ا ص آ ن فإن له م ع ي ش ة ض ن ك ا ا ا ل ق ر ش كترت وما فيها فائده ة ما ف ي ا بركة ا ل أ م ر ا ض كترت واستعصت وفوق ذلك كله ما يصيب الناس من ع د ل ا ل ع ص ر القلق الضجر ا ل إ ح ب ا ط الاكتئاب الزهج عدم الاستقرار النفسي الاضطراب الوجداني إ ش ك ا ل ا ت ك ث ي ر ة جدا قد تفضي بالناس إ ل ى الانتحار والسبب هو أ ن ه م فقدوا أ ه م ب و ص ل ة القلب وصلته بالله و ا ل ع و د ة ا ل ص ا د ق ة لله سبحانه وتعالى الفساد ليس ب أ م ر هين بسببه أ ه ل ك الله الامم وهذه ا ل آ ي ا ت التي سمعتموها في ا ل م ق د م ة آ ي ا ت ع ج ي ب ة تبين أ ن الله عز وجل أ ه ل ك الذين سبقوا بالفساد أ ل م تر ى كيف فعل ربك بعاد إ ر م ذات العماد ا ل ت ي لم ي خ ل ق م ث ل ه ا ف ي البلاد و ث م و د ا ل ذ ي ن ج ا ب و ا ص خ ك ب ا ل و ل ي ه في ا ل أ و ت ا د ا ل ذ ي ن غ ه ا ل ب ل ا د ف أ ك ث ر و ا ف ي ه ا ا ل ف س ا د فصب ع ل ي ه م ربك صوت ع ذ ا ب وما و ت ق ل د م ب ي ب ق ى إ ن ر ه ا ل ا ل م ر ص ا د ل ا ت خ س ؤ ع ل ي ه خ ا في ة تخيل ا ل م د ي ن ة ا ر ت ف ي ز م ن عمر ه ن خ ط ا ب مسؤوليه ر ولما ا ل الناس في الجامعه صعد المنبر قال أ م ا و إ ن ه ا لم ت ر ت ج من تلقاء نفسها ل أ ن ه ذ ي ب أ م ر الله أ ي حاجة م ي ش ا ل ك و ن دا ب أ م ر الله يعني ما في زلزال بقع كده ساكت ص د ف ة قد ي أ و ل و ا علميا يقول لك ما عارف ت ف ا ع ل ا ت داخل شنو كده ما عارف م و ا د شنو كده ممكن لكن خلل ا موده ا تفاعل الانشن قال أ م ا و إ ن ه ا ا ر ت ج ت بشيء أ ح د ث ت م و ه على ظهرها أما ولكن إ ن ه ا و عادت ثانية لا أ س ن ك ف ي ه ا أ ب د ا قال ل و ت ا ن ي ا ل م د ي ن كان حصل فيها زلزان ة دي فيها حصل أنا ب ش عفشوبة ي ان ب ق م معكم يكون م بالتالي الآن ا هناك ل س ش ت و افضل يقول ا ح ك و من ة وما عارف ش و و المدينه ك ك ف ا ا ر و و ل ح ا أمريكا ت يقول لك ض ن ا و ذ ض د ا يا أخي كان ك ب يجب عوجاء ان يكون هناك افضل من المدينه ع ش ا ن ك د ه ر ب ن ا ق ا ل أ ن ا ا ل م ل ك م ل ك ا ل م ل و ك ق ل و ب ا ل م ل و ك بيدي ل ه ا م ن أ ط ا ع ن ي ج ع ل ت ه م ع ل ي ه م ر ح م ة و م ن ع ص ا ن ي ج ع ل ت ه م ع ل ي ه م ن ق م ة ل ا ت ش غ ل م ل ك ه ا ل م ل ك م ل ك ه ا م ل ك ه ا ل م ل ك الملكه ل ك ه الملكه الملكه الملكه ا ل م ل ك ل م ل ك الملكه ا ل ك ه الملكه ا ل م ا ل م ل الملكه الملكه ا ل ي ك ه ا ل ه م ك الملكه ا م ل ك ه ا ل م ل ا ل م ل الملكه الملكه ا ل م ل الملكه الملكه ا ل م الملكه ا ل م ل ك الملكه ا ل م ل ك الملكه ا ل ي ا ل ح ل ب ا ن ه ذ ه ا ل آ ي ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل ج ل ي ل ة إ ن الله ل ا ي غ يقوم ا ب ق و م حتى ي غ يقوم ا ب أ ن ف س ه م و إ ذ ا أراد ا ل ل ه ب ق و م سوء فلا م ر د له و م ا لهم م ن ا ل ل ه م ن و ا ل ا ل آ ي ة و ي ب ت ق و ل إ ن الله ل ا ي غ يقوم ا ب ق و م د ا ن يقوم بان ي ر و ا ق ع م بان ي ق م ن ا ل أ س و أ إلى الأحسن ن غ ي ق و ا ل ذ ي ب أ ن ف س ن ا و ن ر ق ا ن ي ق م ا ن ي ق م ن ي ق ن ي ق ا ن ي ق ا ن يقوم و م ب ن و بان ي ق ا ن ي م وهو بنا حليم وهو عظيم واسع جليل محسن يقبل ا ل ت و ب ة عن عباده ويعفو عن السيئات أ ك و ن بذلك قد وصلت إلى ن ه الى ي ة هذه ا ح بحسن ل المستمعون الكرام سعدت بمتابعتكم سعدت بحسن إنصاتكم أسأل الله ق ة أيها بمتابعتكم إنصاتكم ا سعدت سعدت ت ع نهايه يتقبل منا ومنكم أجمعين إ لذلك ل ل ق ا د ر ع